بوك تو مُبَيَّنِ مِدِي ثمانيةٌ وثلاثون ثمانيةٍ وثلاثون تاكسي لو فِي التاكسي فِي التاكسي تاكسيني بيلواندي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي ستيشن <تصفيق> كي ويليندكو انت ذره पडतंदी كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار بما ناسريان كي ويليندكو انت ذره पडतंदी كم تكلف الى المطار كم تكلف الى المطار نيرغا வெல்லெண்டி من فضلك على طول من فضلك على طول إكدا kudwaypa teragandi من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا الى اليمين اعتي ورنا எடம வைபுகு தெரகண்டி من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار نينو تنديرلو عنانو انا مستعجل انا مستعجل نا بدا سميم وندي ماي وقت ماي وقت مللا نل بندي من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه اقعدي ابندي من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا بك نمشم اگندي من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه نينو بنتني واستنوا انا راجع فورا انا راجع فورا ناكو وك رصيدي يبندي من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره نا بدا تشيلر ليدو لا يوجد معي فكه ما معي فكه فارغ ليدو चिल्लर बंचकोडी तमाम الباقي لك تمام الباقي لك ई चिरुनामाकी तीस्कैलेंडी اوصلني الى هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان ना होटलकी तीस्कैलेंडी اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي سمو در تيرانكي تيس كيللندي اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ